لَنَرْجُمَنَّكُمْ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ مِنَ عذابٍ أليمٍ قَالُوا طائرُكُمْ معَكُمْ أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْأَتُمْ قَوْمٌ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 طرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة أي يرد الرحمن بضر لا تغني عني, تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقل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 جعلني من المكرمين وما أن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 وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من الغيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت, الأرض ومن مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منهن فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد القديم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 كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحه واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصيه ولا إلى أهلهم يرجعون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 المرسلون ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون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 اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو ولطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء علمخناهم على مكانتهم لمخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون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 فإذا انتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على أن يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم إن